جزاكم الله خيرا أحسن إليكم ونفع الله بكم يقول السائل يوجد في بلدنا رجل معالج يقول يجوز التعامل مع الجن وينسب هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أعماله أنه قام بفصل عملة معدنية حيث فصل الجزء الفض عن الذهب بعدما قرأ ونفث عليها ولديه القدرة على فتح الأبواب ويقول هذه كرامات أهل السنة هذا لا ينبغي بل لا يجوز لمسلم أن يذهب إليه ولا أن يتعامل معه ومثل هذه الأمور إنما تنسى وتروج عندما عند من خف في ميزانه أو خف عنده ميزان السنة والاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه. فمثل هذا الرجل أو من يتعامل مثل هذه المعاملات ويدعي ذلك نوعا من الكرامات مثل هذا لا يذهب إليه ومن المعلوم أن ولي الله حقا وصدقا ومن يكرمه الله جل وعلا بالكرامات لا يأتي بها ليتفاخر بها على الناس وليظهر نفسه بين الناس وليست هذه من صفات أولياء الله حقا والكرامة كما قال أهل العلم تسر المؤمن ولا تغره لا يغتر ولا يتفاخر بها يسر ولكن لا يغتر أما أن تكون هذه وسيلة للمفاخره وأنا استطيع نفعل كذا وأنا كذا ويدعي لنفسي مثل هذه الأمور هذه ليست من صفات أولياء الله وعباده المقربين وعلاج المرضى بالرقيه المشروعة بأن يقرأ عليه من كتاب الله والدعاء الماثور هذا أمر دلت عليه الدلائل أما علاجهم بمثل هذه الأعمال باستخدام المعادن والنحاس ونحو ذلك أو علاجهم بزعم التعاون مع الجن المسلم كل هذا أمر لا أصل له ولا مستند له في ما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم هذا المدعي أنه يتعامل مع الجن المسلمين الذي يدعي ذلك ما الذي يثبت دعواه؟ ما الذي يثبت دعواه؟ ومن يتعامل معهم ما الذي يعرفه على اسلامهم أو أنهم قوم يمكرون به وكم من أناس من هؤلاء مكر به الجن وادعوا أنهم جن مسلمون يعاونونه وهم يمكرون به وبمن يأتيه إلى أن يوقعوه في الخرافة والدجل وأكل اموال الناس بالباطل وبينه وبين نفسه يزعم أنه يتعامل مع جن مسلمين وهو في الحقيقة يتعامل مع مكره يمكرون به ويمكرون بمن يأتي إليه نعم يقول السائل ما سبب تخصيص اللون الأخضر من السدنه بتغطية القبور بالقماش والسفور؟ هذا شاع شاع عند الطرقية تخصيص هذا اللون لا لوضع الستور على الأضرحة ولطلائها وايضا يخصص بعد بعض ذلك يعني يخصص بعض هؤلاء. اللون الأخضر لللباس يخصصونه لللباس ويعد عندهم نوع من التميز لشيخ الطريقة في لباسه وأن هذا يدل على معنى معين كل هذا لا أصل له كل هذا من التعلق بالخرافة والباطل ولا مستند له نعم يقولون أدى التاسيل ما هي المكوس مع ذكر الدليل تحريمها من المكوس الضرائب الضرائب المكوس الضرائب نعم ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر وهو أقرب المساجد إلى بيتي ما حكم الصلاة في, مل... في في في مسجد فيه قبر إذا كان على علم أن القبر في المسجد إذا كان على علم أن القبر في المسجد فلا يصلي فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا والعلة في ذلك حماية حما الدين من الوقوع في الشرك وعبادة المقبورين نعم يقول السائل ما حكم التصوير بالفيديو الحكم حكم التصوير سواء بالفيديو أو في غيره عند المحققين من أهل العلم أنه لا يجوز أنه لا يجوز ولا يكون هذا التصوير إلا إذا اضطر إليه الإنسان إذا كان هناك ضرورة لذلك تدعو إلى ذلك فيفعل من هذا الباب والآن أصبح كثير من الناس وهذا من الظواهر المؤسفة في زماننا لا هم لهم إلا التصوير لا هم لهم إلا التصوير حتى في أماكن العبادة والتقرب في الحج والعمرة وكان المساجد يدخل ليس دخول الخاشع المطمئن الراجي رحمة ربه يدخل وهمه أن ينتقط لنفسه صورا تذكارية هنا وهناك هذا الذي يفكر فيه وينظر وي في الأماكن ويبحث عن المكان الأجمل والأهيأ والأجود لأخذ الصورة وهذا هم في زيارته التقاط أكبر قدر من الصور التذكارية بينما هذه الزيارات للمسجد النبوي ولبيت الله الحرام قربة بينك وبين الله تدخل خاشعا مطمئنا ذاكرا داعيا تاليا لكتاب الله متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال أما ان تلتقط مثل هذه الصور ثم يذهب إلى بلده ويجلس مع رفقائه وأصحابه ويقول هذه صورتي في المسجد الحرام وهذه صورتي عند الكعبة وهذه صورتي وأنا أطوب وهذه صورتي وأنا أسعى وهذه صورتي وأنا في, في, في المسجد النبوي وهذه صورتي وأنا ذهب كلها أصبحت مرآتها للناس والأصل في العبادة بينك وبين الله مخلصا يقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشوكاء عن الشرك وفي الحج على وجه الخصوص تحصل مآزي في هذا الباب وأمور مؤلمة ومناظر يعني نراها ويراها غيرنا مؤلمة جدا من واقع بعض الحجاج والمعتمرين يعني حتى مما رأينا أن بعض الحجاج يقف في عرفات وعند الجمرات ثم يعطي صاحبه آلة التصوير ويطلب منه أن يلتقط الصورة ولما يبدأ يصور يرفع يديه لما يبدأ صاحب يصور يرفع يديه وإذا التصوير ينزل يديه لماذا هذا العمل؟ هل هاتان اليدان رفعتا لله هل رفعتا لله يرفعها وقت التصوير وإذا انت التصوير نزلت اليدين ثم يأخذ الصورة في بلده ويقول انظروا وأنا عند الجمرات أدعو الله هذه صورتي وأنا أدعو وهذه في عرفات وأنا أدعو الله يمكن يضعها في صورة مكبرة ويكتب تحتها صورتي في عرفات وأنا ماد يدي أدعو الله وما أدعو الله ما دع الله هو رفع يديه فقط وقت التصوير عندما أرادوا التقاط الصورة له رفع يديه ويمكن أيضا وقت رفع الدعاء يتخشع في هيئته ويظهر الانكسار وتلتقط الصورة ثم ينتهي كل التدين والتعبد ورفع اليدين ينتهي بمجرد التقاط صورة الكارية هل هذا عمل لله؟ هل هذه قربة يتقرب بها إلى الله؟ أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهؤلاء يعني عوام يغلب عليهم الجهل وعدم الفهم وعدم البصيرة بدين الله تبارك وتعالى وكثير من هؤلاء من فضل الله إذا نبه تنبه وترك هذا الأمر وترك مثل هذه الممارسات التي تفعل وأبقى أعماله بينه وبين ربه يرجو بها ثواب الله عندما يلقاه في الدار الاخره ثم هؤلاء الناس عندما يريهم هذه الصور ماذا ماذا يفيدونه وماذا يغنون عنه شيئا لا يستفيد منهم شيء ولا ينتفع منهم باي منفعه ولا اي فائده بل بعضهم ربما انتقده في صورته ربما بعض انتقده يريها الصوره يقول ليش واقف هنا انت ليش ما وليش يدكها كذا رفعتها؟ ينتقد ما يعني يريد أن يكسب محمدة الناس فلا يضر بها فيخسر كل شيء وهذه حقيقة من الأمور المؤلمة ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ظال لهم وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وليمسايقنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى سميع مجيب والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله